كتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن إا لَهِم مِنَ السَّمَ يَْنتَ فَظَلله تَعَ قُوه لَه وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدثين إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوِلَ الْأَرْضِكَ مَنْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآهِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبَّ ربك موسى أنيت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إنت أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآل فِير عَوْنًا فَقُولَا إِنَّا رَشُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنُرْسِلُ a una قلتها اذا وانا من الضالين ففلا تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ قا <تصفيق> من حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب أَوَلَئِن نَّرْسُلَ لَكُمْ رَسُولًا لَّذِي يُرْسَلُ إِلَيْكُمْ كَمْ شَيْءٍ مُّبِينٍ قال فات به إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون تَجُمِّعُ السِّحْرَ تُلِمِّقَاتٍ اوَ مِمَّا عَلِمُوا وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَنْتُم مُجْتَمَعُونَ وَقِيلَ للَِّ صِهَلَتُ مجََم يونَ لعَ نَ نَ تَموس السحَرَتَئِ كَ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون موسى فإذا هي تلقف ما يافقون فألقي السحرة ساجدين قالوا إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع عَن اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أَصْلِبَنَّكُمْ أَيْ وأوحينا إلى أوساء نسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدان الشيرين ان هؤلاء شرذمه قليلون وانهم لنا لغا إن حذرون بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين كلا انما ان رب وَلِفِرْقٍ كَطّ ذِ الْعَظِيم وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ إَّ فيِي ذَكَلَ يَتَ وَمَكَانَ أَك سَرُون مُين بكل هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم